ومع, ومع سنة, سنة نبينا, نبينا وعظيمنا, وعظيمنا محمد, محمد صلى الله عليه, عليه وسلم وطبتم وطاب من شاكم وتبوأتم من الجنة منزلا قال صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم من, غدا من, غدا من غدا إلى المسجد, إلى المسجد أو راح عد الله أعد له نزلا في الجنة كلما, كلما غدا أو راح أيها الأحبة في الله درس بعنوان كيف تغسل ميتا كيف, كيف تغسل, ف... تغسل ميتاً, ميتا وكلنا, وكلنا سنموت, سنموت كل حي, كل حي سيموت, سيموت كل نفس ذائقة الموت, الموت انك ميت وانهم, وإنهم ميتون, ميتون كل من عليها فان, فان تزوج للذي لا بد منه فان الموت ميقات العباد وتب مهما جنيت وانت حي وكن متنبها قبل الرمادي ستندم إن, رحل إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت, زاد وأنت بغير زاد أترضى يا عبد الله والله إلى نار لابد من الزاد لابد للمسلم أن يصلح نفسه قبل فوات الأوان أن يرجع, أن يرجع إلى ربه, ربه تبارك وتعالى, وتعالى أن, يصلح أن يصلح ما بينه, ما بينه وبين ربه, ربه تبارك ربه وتعالى, وتعالى, وتعالى ولا, يصلح ولا يصلح العبد إلا, إلا الكتاب, والسنة الكتاب والسنة غسل الميت أي على في الله فرض كفاية غسل الميت, الميت فرض كفاية ودليل ذلك مرواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن وقصته دابته وهو محرم اغسلوه بماء وسد هذا الرجل, الرجل ذهب إلى الحج, الى الحج. فوقع, فوقع من على الداب, من على الداب. فمات, فمات الرجل وهو, وهو في, الإحرام. في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء, بماء وسد ولا تحلطوه, ولا تحلطوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا وجهه ورأسه فانه في إنه يبعث, يبعث يوم, القيامة يوم القيامه ملبيا يبعث, يبعث يوم القيامه, القيامة ملبيا, ملبياً. يلبّي. ملبي. وكذلك, وكذلك امر صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم للنسوه التي غسلنا ابنته سنته. قال له اغسلناها, أغسلناها ثلاثاً, ثلاثا او خمسا او, خمساً أو سبعاً, سبعا او اكثر او اكثر من ذلك اذا رايتن يعني, يعني إذا رأيتنا, رأيتنا أن الجنازة تحتاج, تحتاج إلى أكثر من ذلك، من وهناك من الجنازات, من, الجنازات من, يحتاج من يحتاج إلى أكثر من ثلاث غسلات،, من غسلات. مثل, مثل الحوادث، مثل المريض, الحوادث المريض, المريض الذي به, به بيه يعني ربنا سلس من البول أو البراز، فهذا, فهذا يغسل على حسب, حسب حالته والأمر أيها الأحبة في الله يفيد الوجوب ومعلوم, ومعلوم أن أمره صلى الله عليه وسلم هنا ينصرف إلى طائفة من الناس, من الناس يقومون, يقومون به فيقومون في فرض كفاية إذا قام به, به سقط, عنيش سقط عنيش عنيش عن عنش عن البقية أما الذي يغسل الميل فله ثواب عظيم يكفيه هذا الشرف ويكفيه, ويكفيه هذا, هذا الثواب ويكفيه, ويكفيه هذا الحديث, هذا الحديث الذي أخضر به صلى, الله عليه, صلى وسلم. الله عليه وسلم روى الحاكم, الحاكم وصححه ووافقه الذهبي, الذهبي وصححه الشيخ الالباني رحمه, رحمه الله تعالى عن أبي رافع رضي, رضي الله تعالى عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل مسلما فكتم عليه من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة غفر الله له أربعين مرة ومن حفر له فأجنه فأجنه عليه اولاه اولاه اولاه اولاه اولاه يوم اولاه ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة ومعنى أجنة أي سطره في القبر أن حفر له قبره وأجنه في ساعة, ساعة هؤلاء المشيعون في دفن هذا الميت وسطره فيستره الله تبارك وتعالى يوم القيامه ويلاحظ أن هذا الثواب المشروط الثواب المذكور في هذا الحديث أيها الأحبة في الله مشروط على شيء أي, شيء أي. أي. ما هما, ما هما. ما هما. مهما. مهما. شرط, شرط من من ما, هو ما, هو ما هو الشرط فكتم عليه علي. الكتم ويش والست. والست. والست. والست أن تكتم عليه وأن تصطر عليه, عليه. تصطر علي. لا تفضح لا الميت. الميت الميت خرج, خرج من, المستشفى من المستشفى به, به. به. يعني اجري له عملية قلب مفتوح تذهب وتقول صدره مفتوح مفتور هذا يجوز؟ لا يجوز به سواء هل يجوز أن تقول الميت به سواء؟ لا يجوز ولكن يجوز في حال وحي للموعظة ولكن, لا, ولكن تخرج لا تخرج من الجنازة وتقول, من وتقول يغسلنا الله يغسلنا ميت اليوم ووجهه أسود الناس يعرفون من, من الذي ماد. ماد. واله هذا الذي مات وهذا لا يجوز. الله الله الله يجوز ولكن يجوز ولكن في لك في, في الموعظة العام أن تخبر الناس بأن قد غسلنا جنازة ورأينا عليها من علامات سوء الخاتم وغسلنا جنازه وراينا عليها كذا وكذا, وكذا من علامات حسن الخاتم نسال الله لنا ولكم حسن الخاتم اللهم امين يشترط هنا الكتمان والسن على الميت فلا يحدث بما قد يراه مكروها من الميت اما طريقه الغص روى البخاري ومسلم, ومسلم ومسلم أيهما وأبو داود والترمذي والنسائي وإماجة عن أم عطية الأنصرية قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسل لها ثلاثا أو خمسا او أكثر من ذلك ان رأيتنا بماء وسط واجعلنا في الآخرة كفورا في الغسلة الآخرة إيش, إيش؟ كفور تعرفون الكفور؟ فين الكفور، ساجر الكفور ولا؟ لا، فيه ده في كفور هذا مكعبات. في كفور، مكعبات. مكعبات له رائحة ولا فوائد, فوائد للميت. من فوائد الكفور للميت أنه يبرد الجسد. يبرد إيش؟, إيش. يبرد جسد الميت وكذلك يبعد الهواء عن الميت. يبعد الهواء عن الميت. وهذا الكفور الشدر قد يكون نوعا من أنواع الكفور، ونوعاً من، وليس هو. أما ثانياً، الحبيبات موجود عند العطار. يعني له <تصفيق> رائحة نفاذ مثل راحة أبو, أبو فاس تعرفنا؟ راحة أبو فاس كل أعرف أبو فاس طيب واجعلنا في الاخره كفوراً في أو شيئا لي شيئً كفوراً فإذا فرغتنا فإذا فرغتنا فأذنني فلما فرغنا فرغناه صلى الله عليه وسلم فأعطانا حقوه فقال اشعر نهر يعني, يعني الحق والهو الازار. الإزار ما هو الإزار؟, الازار قطعة من القماش, القماش توضع بعد الغسل على, على وسط الميتة في من البطن إلى القدر لتزتر عورة, عورة الميت وسيأتي, وسيأتي بالكفن إن شاء الله وتكون الطريقة التي بها الميت وت كالأب يوضع الميت على سررها وسنشرح هذا بالعمل الآن سنشرحه الآن ولكن نأخذه النظرين حتى نتذاكر فيما بيننا يوضع الميت يوضع على, على سرير الغسل سرير الأول كنبه الغسل ماشي يا اخواني كنبه في مكان فاضي, فاضي, فاضي أه، أه نغسل فيه الميت عشان محمد عشان محمد عشان محمد محمد, محمد, أم محمد أم وفي محمد ثاني غيرك يا ابني تعال تعال يوضع الميت على سرير الغسل بعد تجريده من ثيابه وستر العورة نستر العورة من الصورة ليش إلى الركبه عورة المية بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة في الغس من السر, من السر إيش إيش إلى الركب. الركب أما في غير, غير الغس المرأة, عورة. المرأة ايش كلها, كلها عورة المرأة كلها عورة اه ويضع اه على عورة شيء يستر على أن يكون هذا الشيء سخينا السطرة التي توضع على الميت, الميت أو, الميتة أو الميتة من الركبة, من الركبة إلى السرة تكون, تكون, تكون إيش يا إخواني بعض المغسل ياتي بقطعه من الكفن عندما نصب, نصب عليها الماء, الماء تظهر عارض الميت, الميت, الميت ويعثمها وحضرته, وحضرته ممن يغسل, ممن يغسل الأموات, الأموات بعضهم يتعالى بهذا, بهذا ويتعاظم بهذا العمل ولا يجعل أحد ينصح وهذه مصيبة تدخل مع رجل يغسل شيخ الإسلام ابن تيمية أنت لا تعلم أنت مشاهد أنت مشاهد أنت لا تعرف أنت, أنت, أنت, انت فهذه مصيبه فبعضهم, فبعضهم يضع فقط على عوره, على عورة الميت, الميت قطعه من القماش والفخذ يظهر والبطن, والبطن تظهر وهذا لا اما سترة الميت للرجل والمراه من السره الى الى الركبه بقطعه قماش او فوطه تخينة تكون يعني لا تظهر شيئا من من العور بعد ذلك ايها في الله يجلس الميت جلسه خفيفه, خفيفة ويعصر بطنه مسحا بليغا بليغ بليغ بليغ كما سترون الان إن شاء, إن, شاء ان شاء الله لانه ربما, ربما يكون في جوف شيء, شيء من البول او البراز بعض الاموات يموت ويكون في مخرج السبيل شيء من, البو من البول ويكون في مخرج البراز شيء من البراز الب عندما نعصر نخرج هذا أما إذا اما لم يخرج معك شيء فلا يعني, يعني تعصر تع بطن الميت كثير كذلك نغسل نبدأ الآن في التنجية ننجي, ننجي الميت ينجب اليد اليسرى طبعا المغسل يقول لبسك يلبس قفازين وكره بعض العلماء أن يمس المغسل جلد الميت بدون حاج هذه فيه كراها فيه إيش كراها كذلك ذلك النيه يعني, يعني مطلوبه, مطلوبة هنا النيه النيه مطلوبه في من في يغسل الميت ويسمي, ويسمي ثم يوضئه وضوء, يوضوء يوضوء وضوء, للصلاة وضوء, وضوء للصلاة الصلاه يوضا وضوء كما تقدم في الحديث في في ويغسل فيبدا بالغسل بغسل راسه يغسل راسه يضع على راسه ثلاث حفيات ثم يغسل شقه الأيمن كله له وذلك, وذلك بأن يجعل الميت على, الميت على شقه الأيصر العيصر. نجعل الميت على إيش؟ على الشق الأيصر ويغسل, ويغسل شقه الأيصر ثم يغسل, يغسل, يغسل شقه الأيصر, الايصر كذلك, كذلك على أن تكون الغسلات بالماء والسد أو ما يقوم مقامه بالصابون أو إلا الغسلة الأخيرة فتكون بيش بلك فوق لحنا مختلفة كلمنا عليه الآن يعاد الغسل ثلاث الغصل مرات، ثلاث مرات، ثلاث, ثلاث مرات، فإن يحتاج إلى زيادة, زيادة الغسلات جعلها خمسة أو سبعا أو إلى, أن إلى أن ينتهي إلى إنتهي إلى ينتهي إلى, إنتهي إنتهي إلي, إلي شرط, شرط أن تكون وترنا ينشف بعد ذلك بثوب أو بفوطه نظيفة ينشف الميت لانه إذا كفنا أو إذا كفن وهو رطب ابتل الكفن وتسبب ذلك وت احراجا ويسبب ذلك احراج يزاد في حق المرأة, المرأة أن ينقذ شعرها المرأة ينقذ شعرها أثناء الغز طبعاً, طبعا المرأة التي تغسله المرأة, المرأة تغسل المرأة تغسل والرجل يغسل زوجته يعني زوجته يغسل ليش؟ زوجه يعني زوجته ولم تذكر زوجته في القرآن ولكن زوجه وأصلحنا له زوجه ولم يقل زوجته يبقى الزوج يطلق على إيه زوجهم. زوجه. ينقش شعرها, شعرها حال الغسل ثم, ثم, ثم يضفر شعرها بعد الغسل ثلاث ضفائر. ضفائر. قرنيها وناصها وناص وتجعل الضفائر, الضفائر من, خلفها. من خلفها. يعني واحد صفيره من الأمام, من الأمام من واثنين, واثنين, واثنين فيش فيش في الخلف. في ملاحظات, ملاحظات بها. لا يغسل, لا يغسل الرجال, إلا الرجال الا الرجال ولا يغسل, ولا يغسل النساء والنساء. النساء ورأيت, ورأيت رجلا ان اقمنا دورة, دورة في المستشفى لبعض الممرضات حتى, حتى يغسلنا النساء وهذا العمل قليل النساء النساء يخافوا عندما يرى ايش الاموال يعني تعلم عندها من العلم وتخاف غسلنا، غسلنا، يعني, يعني أطمنا ضرة في المستشفى حضر فيها بعض الطمريد حتى معلم النساء, النساء. وإذا برجل يقول قد حضرت, حضرت غسل أم، عذب بالله, بالله لا يجوز هذا. يجوز لك, لك, لك, لك أن ترى صدر أمك، أن ترى رجل أمك، هل يجوز هذا؟ لا يجوز لك. ولو بنتك لا يجوز، بنتك لا يجوز، خالاتك لا يجوز، زوجك فقط يجوز، زوجتك زوجته زوجتك غسل لا يجوز لا يجوز وعلى, وعلى هذا فلا يحل فلا للرجال للرجل أن يغسل, أن يغسل احدا من محارمه أمه وأخته وابنته إلى آخره يستفنا مما سبق الزوجان كما قلنا وثبت أن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنه غسلت زوجها من اسمع من توميس او جهامان شباب بس مشاكل مش يرفع دويا ولكن نريد ان نحرك لحول اسمع من توميس او جهامان يا طلاب العلم اسمع من توميس او بكره سدير سدير سدير سدير سدير سدير سدير سدير سدير سدير سدير سدير سدير سدير أو... وثبت, وثبت أيضا أن فاطمة بنت رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلها زوجها علي بن ابن طالب هذا دليل, عاد دليل عاد. أخ قال ولكن إذا كانت آخر. المرأة مطلقة. مطلقة هل يغسلها زوجها, زوجها؟, زوجها؟, زوجها. هل يغسلها فيه تفصيل فيه تفصيل التفصيل قال الشيخ ابن باز رحمه الله ماذا قال قال إذا كانت رجعية أي طلقة واحدة واثنين فلا بأس يجوز له أن, أن يغسله. يغسله. أما, أما يعني ما دامت في العدة، ما دامت في فترة العدة يجوز لها، يجوز له أن يغسل زوجة. زوجه. ويرى أهل, أهل جواز أن يغسل, أن يغسل كل أن من الرجل كل والمرأة والأطفال من دون السبع سنين، دون السبعين سنين من ذكر أو أنثى. طيب، يجوز للرجل أن يغسل البنت البنت لما دون السبع سنين، ما لم يظهر عليها بعض المفاتن. انظر عليه يعني بنت سمين لا يجوز لك أن تغسل هذه فيه فتن وكذلك, وكذلك, وكذلك المرأة لا تغسل الطفل الكبير كبير يعني عنده سبع بس سبس ما, شاء ما شاء الله تراه رجل من باب أولى نطرك يستحب الرفق في تقليب الميه الميه وعصر بطنه وتليين, وتليين مفاصله وسائر جسده الرفق الرفق بالميت الميت, الميت يتعلق, يتعلق برقبه, برقبة الموصل ويقول يا رب اسأله فيما, فيما كفنني وفيما ايش وفيما, وفيما, وفيما غسلني, غسلني طيب مساله, طيب مسألة مهمة مسألة اذا كان بالميت دم يسيل, دم يسيل, يسيل لا يرقى, لا يرقى انه يخشى مكانه انه يحشم مكانه قطن يضع قطنا في هذا المكان في هذا ورباط. ورباط يربط هذا يربط المكان هذا الذي بيه جر لمنع, لمنع الخروج تغسيل, تغسيل الحار, إيه الحار إيه والجنوب, والجنوب إذا مات كغيرهم واحدة ماتت واحد ماتت في النفاس واحد مات جنوب, واحد مات جنوب. غسله زي غسل الماء ما فيش بقى غسل للجنابه وغسل ليش للمي للوفاء لا هو غسله، غسله، غسله. إذا مات الحريمن وغسلناه،, وغسلناه فإننا لا نجعل, نجعل الماء كفواً أو طيباً. على هذا حديث النبي صلى الله, الله, الله, الله, الله عليه وسلم. لا, لا يغسل شهيد المعركة، شهيد المعركة الذي مات في قتال العدو لا يغسل. وهو, كمن قاتل هو كمن قاتل وهو وهو قاتل من قاتل في سبيل, سبيل الله لتكون كلمه الله هي العليا العليا ولا فرق, ولا فرق في ذلك في من مات منهم جنبا من او غير, أو غير, غير جوه. جوه. لا يغسل, لا يغسل, لا يغسل اما ما ثبت في حديث حمظله ان الملائكه غسلت لانه مات شهيدا وكان جنبا فهذه فضيله وكرامه له فضيلة لمن؟ لحمضالة فقط لكن ليس, لكن ليس فيه فيها دليل على وجوب تحسير الشهيد متى ليس عليه دليل قال الشيخ ابن عثمين رحمه الله وهذا الكلام, الكلام نفيس قال الشيخ ابن عثمين رحمه الله أما من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد ولو قتل لكن من قاتل حماية لوطن من أجل أنه, أنه وطن, وطن إسلامي, إسلامي فقد قاتل لحماية الدين فيكون في من هذا آل الوجه في سبيل الله وأما من قتل دون ماله أو المقطوع الذي مات بالكبد وغيره, وغيره والمطعون وغيرهم, وغيرهم ممن يطلق عليهم اسم الشهيد فهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كغيرهم من موت المسلمين المقصود بالشهيد اي والله في الله من قتله العدو المقصود بشهيد من قتله العدو او وجد ميتا ولم نجد من قتله العدو او جرحه جرحا استمرت فيه يعني قاتل في المعركه في المصيبه وجرحه مات بسبب هذا الجرح بس بعد فتره هذا شهيد كذا وعلى هذا إذا سقط من دبتي, من دبتي بدون, دبتي فعل, العدو بدون العدو فعل العدو أو وجد ميتا، ولم نجد, ولم نجد به أثر, أثر جراحاً أو خن أو ضرب أو, أو, أو, أو تبين به حياة مستقرة, مستقرة, مستقرة كأن يأكل أو تستمر, تستمر به الحياة, بيه الحياة حياة فترة, حياة فترة يعرف من خلاله أنه, أنه ليس في سياق الموت فكل هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم الصق الجنين الذي يموت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 لماذا فتح الله, فتح الله عليك لأنه لانه لم يصلي يغسل لم يصلي يغسل لم لانه لم يصلي لم يصلي لم غسل الميت لم يصلي لانه لم يصلي لانه لم يصلي الحر. الحر مريض محروق رجل محروح محروح محروح مات محروق محروق تغسله بالماء cents. لا يجوز رجل تعفن تعف في, في, في الماء ثلاثه أيام. ايام هل تغسله بالماء, بالماء؟ ينفع ينفع ما ينفعش اليمه هؤلاء المحروق والغريب الذي تعفن في البحر وايه والحوادث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 إما لعدم الماء, الماء أو الاحتراق الميت أو عدم أو القدر على استعماله له أو لعدم أو وجود من يغسله, من يغسله كأن يموت, يموت بين, بين النساء, النساء. رجل, مات رجل مات بين النساء نساء غور الحريم يغسله الغسل الشيخ يكشف عورده لا يجو ييمم امرأة ماتت في وسط رجال يغسلوها يجري دام الثرر لا هذه مسائل مهمة أهو الأحبة الأحبة ويرى بعض اهل بعض العلم, العلم أنه, أنه, انه لا ييمم ان تعذر وسط الميت في ييمم, انت عذر انت عذر فينا ييمم فينا ويكون, ويكون تعذر اما العدم الماء, الماء أو الاحتراق الميت أو عدم القدره على استعمال كان يموت بين نساء, نساء ليس فيهن زوج أو تموت امراه بين رجال ليس فيهم زوج أو سيد ويرى بعض, ويرى بعض اهل العلم أنه لا ييمم كذلك لأن التيمم طهارة بدل, بدل رفع الحدث وغسل المئيس للتنظيف قال الشيخ ابن الشامر رحمه الله, رحمه الله فإذا, كان فإذا كان هذا قد قيل, هذا قد قيل, قيل به, به فهو أقرب الى الصواب من القول بالتيمم وإن كانت المسألة اجماعا أي تيمم من تعذر غسل فالاجماع لا تجوز خلفه لأن هذه الأمة لا تجتم على دلال. دلال. من البدع, من البدع, البدع أثناء التغسيل أن يقول أن يغسل المغسل عند غسل الميت، عند ميت ميت أن يقول المغسل, المغسل, المغسل عند غسل عند كل عضو ذكر ذكراً من الأذكر بعض الناس, الناس ألفوا أشياء. أشياء هو داخل الميتغ يعني يعني أشهد أن لا إله إلا الله هذا ميرد فيه الوارد فقط الوارد يا إخواني بسم الله وعلى وعلى الرسول بسم الله وعلى وعلى الرسول الله يعني نفعل, يعني كما, نفعل فعل كما فعل, فعل رسول الله أو قراءة سورة ياسين أثناء تغسيل هذا ليس عليه دليل أو قراءة الفاتحة أثناء تغسيل ليس عليه دليل وقراءة الفاتحة في موضعين فقين فقط ما هما ما هما نقرأ الفاتحة في موضعين فقين فقط في الصلاة وعلى المريء أما قراءة الفاتحة لل نقرأ فتحة خلانة والكامر أين الدليل؟, الدليل؟ طيب اقرأ معي الفتحة عشان, عشان نبيعه الجموسة أين الدليل؟, الدليل؟ طيب يلا نقرأ الفتحة على الموضوع أين الدليل؟ ليس هناك دليل على دل هذا وهذا كله سنسأل عنه عن لأننا أحدثنا في دين الله ما ليس منه والنبي صلى, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس ما منه فويش فهو رض مردود على صاحبه ليس هناك دليل على وضع وضع مكان غسل الميت بدعوى ان روح الميت تحوم حول المكان لمده 3 ايام حط بخور يقول لك روح الميت فوق أيام في المكان حط بخور عشان تمشي لا حول ولا قوه واذا راوا فراشه قالوا روح فلان سيبوها ما حد فراش هذه اللي بتدخل بيوت هذه من البدع يقول لك خليها الراجل لسه ما لسه ما ده روحه جايه لا جاي عايز حاجه اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله كذلك يا الاحبه في الله ليس هناك, ليس هناك دليل, دليل, دليل, دليل لما ذهب season. إليه <له> بعض الفقهاء <سؤان>. من تقليم, تقليم أظافر المي وحلق إبطه وعنته أو نحو, أو نحو ذلك من سنة من, من الفطرة والمسألة خلاف, خلاف بين أهل, بين بين أهل يعني, رجل, يعني مات. رجل مات شاربه معتدل ما تحفش شباح لصيب إذا كان يعني الشارب طويل, طويل. طويل نأخذ منه على قدر السن طيب يجوز حلق عنت الميت منفعش لا يجوز طيب ميت مات طفل مات ولم يختن يجوز أن نختنه لا يجوز لنا أن نغتنه تركه هذا كان الطويل يجب ان يكون هناك افضل من افضل من افضل من افضل من افضل يوم. افضل من منها من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل يوم. افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من لأن حيضتها ليست في يده أما الجنوب يغتسل ويذهب لغسل الميّن لأنها في يده لأنها إيه؟ في يده الكلام واضح الكلام واضح فالحيض لا يكون مانعا من قيامها بالغسل والتكفي تغسل ما في مشكلة وهي حال لا يحضر الغسل إلا المغسل ومن يعين ومن حضر يجب عليه, يجب عليه أن يصدر ما, يستر ما رآه, راه سواء كان جسديا, جسديا أو معنويا ويجوز له, له إظهار ما راه من خير إذا إن رأينا خيرا فإنه يتشاهد ويتشاهد يبتسم, يبتسم به علامات حسن الخطنة نبشر به، يحرم سوء الظن بالمسلم وأما الكافر فلا يحرم سوء الظن به لأنه كافر قال ابن عثمان رحمه, رحمه, رحمه الله واما من عرف, عرف بالفسوق والفجور, والفجور فلا حرج ان نسيء نسي به الظن لانه لأن لأن أهل, اهل لذلك يحرم ان يغسل المسلم كافرا تغسل لوحه النصراني ضربوا بالجزم ضربوا على وجه الله العفو والعفو والعفو والعفو والعفو والعفو والعفو والعفو والعفو لأن ذلك كله لكن لكن وهو ليس لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن بدون شيء. أن لكن الله لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن صل يا لكن لكن لكن لكن خدنا على جنة عام الشيء. الشيء. الشيء الله غفور رحيم. ويصر على هذا هل يجوز لنا أن نقدمه للمسلمين ان, أن يصلوا عليه أن نغسله مات مصر على ترك الصلاة والعزبالله لا يجوز لك أن تقدمه المسلمين ويصر علىه ولا يغسل ولا يكفل ولا يدفن فمقبل المسلمين بل يذهب به إلى مكان بعيد في أي أرض سبخ تفحر له حفرة وتضع فيه لأن له ليس له حرم. ليس له حرم شوف الدين بتاعنا العظيم ليس له حرم رجل مات ما بيصليه هذه مصيبة ومصر على هذا يعني مش تكاسلة لأن في خلال في خلال الصلاة أنا أقول الذي مات مصر معاندة, معاندة. لن أصاب مش, مش مصاب فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن, ولا يدفن, فيما يدفن فيما في مقابر المح المسلمين المحظيمين. هذا ليس بكلام كلام الشيخ ابن نباس ونباس وكلام العلماء الكبار انقل لهم هذا الكلام يجوز خلع اسنان الذهب ما يتبقى مات وخد يعني يعني شويه الذهب معاه الذهب معاه يعني اخلع الذهب طيب طيب سنان ومسنن ومسنن جيب شاكوش بقى وجيب الشيخ محمود ويطلع عشان محمود منفع نفع ما اترك الماء بذهبي، لا تؤذي الماء انت يصر لك انت يصر لك ففعل بشرط ان يكون أن لا يكون هناك ضررا على الماء ضررا على مين على الماء واما ما لقيمة لهم فيترك في ويدفن معه قال ابن قدامة رحمه الله كلاما جميلا وإن وجد ميت فلم يعلم مسلم ام مسلم هون ام كافر ننظر إلى العلامات ما هي علامات التي نعرفها يعني نعرفها نفترق نعرفها بين المسلم والكافر في علامات من المسلم الكافر أول علامة إزاي تعرف اللي مات ده مسلم ولا كافر لا هتساله هو مات وهو ما بتقول انت بتصلي ولا ما بتصلي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 الختان الختان لا هم والثياب والفضال الفضال الثياب المسلم <التصفيق> هذه علامه سنة محمد صلى الله عليه وسلم فوق ايش الكعبين احنا النهارده ما شاء الله يعني تحت الكعبين كلها واسف من في في النار وينبغي للمسلم ان يجعل ثوبه فوق الكعب لا أقول لك في منتصف الساق وفي حديث, حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أقول لك, لك فوق الكام الكا... اجعل, التوب اجعل التوب هنا. هنا هل يعيبك هذا في شيء؟ هل يعيبك في شيء؟ شي؟ شي؟ لا, لا يعيبك في شيء لا, لا تجعله هنا ولا هنا كالإخوة المطاوعة الملتزمين لا اجعله فوق الكام حتى لا تمسك الناء الناء أنقذ نفسك من النار يا عبد الله فإن لم يكن عليه عليها علام والشارب وكان في دار الإسلام ليس عليه علمها، علم وكان في وكان دار سام غسل ل... وصلي, وصلي عليه، علي. وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يصلى يصل عليه. عليه، نص عليه أحمد، لأن الأصل أن من كان, في دار, كان في دار فهو من لها يثبت له حكمهم ما لم يقوم على خلاف خلاف على خلافه الذي يغسل من هو أولا أزل تغسيل الميت. أولى الناس بتمسيل الميت, الميت. الميت أولى الناس بتمسيل الميت وصي الميت ترك وصي والوصية, والوصيه واجب على الجميع يعني, طلع. الوصية على على يعني, طلع. يعني طلع. <سؤالفيق> هذه الوصيه واجبه <سؤالفيق> وفي حديث عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح لا يحق المسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيه وإيش مكتوبة عند رأسه تحت رأسه الوصية تكون مكتوبة. مكتوبة فيها كل شيء ونص الوصية يعني قلناه قلناه في دروس سابقة في وسنتحدث في فيه إن شاء الله, الله يعني إيه إن لنا ذلك, ذلك. الذي أوصى, أوصى فيه أن يغسله يغسل. فقد أوصى أبو بكر أن تغسله من الذي يعرف يغفر عياده فرع أبو بكر الصديق وصى من اللي تغسله ولنا في الأول يا جميع من حديث جاوه أحسنت يا حبيبي أحسنت يا حبيبي الله يحفظك, الله يحفظك يا مصر صلى يا عصا بنت عميس عميس عميس عم بنت دي تبقى تبقى عميس دي تبقى تبقى عميس عم بنت عميس عميس عميس أن, أن تغسلوا ان يكون عميس ثم إليه من كان من يكون أو أقاربه ولا سيما من, من كان هناك من الغسل من يكون هناك من على هناك من سنة يغسل عصر عصر سنة السنة سنة دخلوا يغسلوا هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ما هناك من يكون دخلت مرةً, مرة على رجل من جماعة الأزهر والأزهر أهل العلم حفظهم الله وفيهم يعني ناس يتكبرون, يتكبرون, يتكبرون ويفعلون بجهل مجهل كثير, كثير دخلت عليه علي وإذا بهذا بيغسلون الله يخطب له أقول لهم أقول لهم تعالج إسكت إسكت إسكت أن إسكت أن وإذا بهم يأتون بخمر بخمر المسكر المسكر ويضعون ويضربون المين بكل لقون قلت والله ما أراك إلا مجرم طبعاً يقول هذا متشدد وهذا لا يعرف شيء أعوذ شي بالله, عوذ بالله هدده هدده. التشدد هذا كمان, كمان. يدليل على, على هذا قل لي على, دللي على دليل, دليل. هل يجوز وضع هذا هل الميت أمامك يعني ينزل منه وسخات ينزل منه شيء خبور يا عم الشيخ عزيز نصلى العب والعفية نعوذ بالله من الخوضين لا نضع شيء احنا بنضع اللفافه افضل الآن سنريكم الآن, الان, الان كيفية الغسل, الغسل الغسل هذا التجوزات لا تجاوزات التجاوزات في الغسل تجوز لا تجوز فعن, عامر, فعن عامر, عامر قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا ما خبير يا شباب في البوزي صلى الله صلى الله عليه وسلم آخر شيء عندنا على حبة في uh الله, الله محمد درس حلو عشان ما تضربش من ذروه الله يحفظنا درس متمسجي أنا عشان نغسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله الله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله غسله استحباب على الاستحلال عن أبو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا ومن حمله حمله فليتوضا حدث رؤب داود والترمذي وحسنه وابن ماجه قال الحافظ التلخيص اسوا احوال هذا الحديث ان يكون حسن وقال الالباني وبعض طرقه حسن وبعض صحيح على شرط مسلم في احكام الجنة قال الشيخ الأستاذ رحمه الله وظاهر الأمر يفيد, الأمر يفيد الوجود الأمر وظاهر الأمر يفيد الوجود والنمأ لم نقل به لحديثين حديثين حديثين الذي يغسل يغتسل من, من التعب والعرق والرائحة, والرائحة, والرائحة هذه الأشياء, الاشياء يعني, يعني أشياء كثيرة, أشياء كثيرة يذهب فيغتسل في قبل الجنازه يغتسل ثم وعلى حمل الميت الأول قول الأول صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في, عليكم ميتكم في غسل ميتكم غسل لن لن إذا غسلتموه, غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس, بنجس, بنجس فحسبكم, فحسبكم أن غسل تغسلوا أيديا روى الحاكم وصحاهه ووفقه الذهبي وحسنه شغلا الثاني قول ابن عمر كنا نغسل الميل فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل الكفن يحتاج إلى درس مثل ولكن نبدأ في الكفن مباشرة طريقة الغسل والتكفين نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة قولوا قول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائم